تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومن ما رزقناهم يوفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم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 لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المؤون زلاً بما كانوا يعملون وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا وقيل لهم ذوقوا عذاب النار وقيل لهم ذوقوا عذاب النار عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم من ذكر بآيات رَبِّ ومن أظلم مما ذكر بآيات ربي، ثم أعرض عنها، ثم أعرض عنها. إن من المجرمين متقومون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مذية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئِمَتَيْهُ دونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يُفْصِنُ بَيْنَ قُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَاقْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِلْهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ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 قل يوم الفتح لا يفعل الذين كفروا إيمانهم قل يوم الفتح لا يفعل الذين كفروا إيمانهم ولا جميضرون فأعرض فأعرض عنهم وتذر إنه